بسم الله الرحمن الرحيم كلا <تصفيق> وقعت ليس لمقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجوا بسة الجبال بسا فكانت هباء من بس الله أصحاب الميمنة ما FO لا تُ من نذ tum minnal wadi wa qadimun minnal akhir وأبارط وكأس من معين la al يطوف عليهم إلدان مقلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدع من ما يتخيرون ولحم <تصفيق> طير <تصفيق> ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما نحن خدكم فلن تؤصدكم الله وقد عدتم إن شئتم نشئتم فنزاتكم كورد شاء لجعلناه سطاما فظلتم تفكهون شاء <تصفيق> one <laughs> song فرأيتم النار التي طورت Thank you. هي ذلك حديث انتم تمدنون ما تجعلون اذكم ان tunayni Allahu Allahu Allahu wa an